اليهود تاريخا وديانة وتعريفا باليهود وإذا لم يعني يكتمل التعريف إن شاء الله تعالى نكمل في محاضرة أخرى فإذا عرفنا باليهود وباليهودية ننتقل للتعريف بالنصرانية كديانة ثم نعرف بالإسلام هذه هي هي الديانات التي جاءت من السماء التي, التي هي الدين الذي هو الإسلام وأريد من الإخوان جميعا ان شاء الله تعالى أن يعلموا أنني في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سوف أحاول أن أبسطها وألخصها وايسرها تيسيرا إن شاء الله تعالى حتى آه يعلم الناس جميعا وايضا نفتح الحوار إن شاء الله تعالى مجال للأسئلة نفتح المجال للأسئلة وللشوارات بإذن الله تعالى ايضا يا إخوان أنا أريد منكم أن تجتهدوا في الدعوات الآن ندعو قوائمنا جميعا حتى يعني تعوم الفائدة نريد أكبر قدر ممكن من الناس إنهم يشهدون هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة محاضرة تعليمية لأنه كثير من الناس ما يعرفون اليهود وتاريخ اليهود والديانة اليهودية كثير من الناس يعني خاصة من المسلمين ما يعرفون اليهود ولا يعرفون اليهودية ولا يعرفون الديانة اليهودية ولذلك نريد إني ألخص الديانة اليهودية للناس. بطريقه مبسطة سهلة يعرفها جميع الناس إن شاء الله تعالى الآن إن شاء الله بإذن الله نبدأ نبدأ الله المحاضرة الإخوان جاهزون للتسجيل إن شاء الله تعالى نبدأ المحاضرة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين تاريخ اليهود يا إخوان ارتبط بفلسطين وبما يجاورها من من المناطق سوريا لبنان فلسطين شرق الأردن العراق وحتى وادي النيل أيضا كلها لها علاقة ب بتاريخ اليهود والديانة اليهودية أقدم هجرة عرفها التاريخ هي هجرة سكان الجزيرة العربية من الكنعانيين ولما نذكر اليهود نذكر الكنعانيين فنبدأ بذكر الكنعانيين الكنعانيون يا إخوان هم من ذرية كنعان ابن حام ابن نوش وينسب إليه سكان الجزيرة العربية وهم هاجروا إلى فلسطين في النصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد وسكنوا في فلسطين ولذلك فلسطين سميت أرض كنعان يا إخوان سميت أرض كنعان وهذا الاسم ذكر في التوراة وكان عندهم مستوطنات مثلما أن اليهود الآن يبنون مستوطنات في اسرائيل كان الكنعانيون عندهم مستوطنات صغيرة محصنة كما يصنع اليهود الآن تماما وكانت في جنوب العراق وكان في صروب بينها لدرجة ان بعضهم تمركزوا في سفوح جبال لبنان ولذلك نشأت المدن الكنعانية بهذه الطريقة واليونانيون أطلقوا على هذه المدن التي كانت على البحر سموها فنيقيا او فينيقيا، يعني معناها الأحمر او الأرجواني، اليونانيون هم من أطلقوا كلمة فينيقيا على هذه المنطقة، ولذلك سموا الفينيقيين، وظلوا متصلين بالكنعانيين إلى عهد الرومان، ولذلك آه آه يعني بقوا في هذه المنطقة، مدينة القدس. نشأت على ايدي العرب أنشأها العرب اليابوسيون الذين انتقلوا من شبه الجزيرة العربية في حوالي تقريبا سنة 2300 قبل الميلاد. سنة 2300 قبل الميلاد. آم أيضا يعني هذه المدينة كانت معروفة قبل أن يأتي العبرانيون إليها. بمدة طويلة جدا من الزمان والقبائل التي سكنت هذه المنطقة هي قبائل العماليق والعماليق مذكورون في التورات ذكروا في التورات وهم سكنوا فلسطين الوسطى والجنوبية قبل ان ياتي العبرانيون و الاسرائيليون يعتقدون او بنو اسرائيل يعتقدون انها اولئك العماليق هم من ذرية عيسو ابن اسحاق من زوجته رفقه بعد عهد يشوع ابن نون الاسرائيليون الذين دخلوا فلسطين تمكنوا من الاستيلاء على غزة وعلى عقرون واستولوا على مناطق ولكن رجع الفلسطينيون مرة أخرى فهزموا الإسرائيليين في أواخر عهد القضاة واستولوا على تابوت العهد وبقي الإسرائيليون تحت حكمهم أربعين سنة إلى أن ظهر شمسون الناس يسمونه شمسون الجبار فشمسون حارب الفلسطينيين واسترجع الإسرائيليون المدن الساحلية و. الحرب كانت آه يعني آه بينهم سجال يعني هؤلاء ينتصرون مرة وهؤلاء ينتصرون مرة الى ان جاء نبي الله داود الى أن جاء نبي الله داود ونبي الله داود جاء بعد شاول واسترد ثابوت العهد من الفلسطينيين انتبهوا يا أخي إلى هذا العمر أيضا يا إخوان يعني هناك كثير من القبائل التي سكنت فلسطين الإسرائيليون سنة 1967 بدأوا ينقبون محيط القدس وخصوصا أسفل قبة الصخرة والمسجد الأقصى يبحثون عن الهيكل المزعوم، ولكن يئسوا من وجود هذا الهيكل ووجدوا آثار وشواهد تؤكد عروبة القدس وتنفي أي اتصال بالعبرانيين وحتى آثارهم القديمة يا إخوتي كرام يعني انتهت بعد حروب البابليين والإيرانيين ولم يتبقى أي شيء من الآثار الإسرائيلية سبحان الله في هذه المنطقة أما أما المسجد الأقصى الذي هو يعني مسرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتعلمون يا إخوة كرام أنه ورد في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء ورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض اول أي مسجد وضع في الأرض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى كنت كم كان بينهما قال أربعون سنة أربعون سنة معلوم طبعا أن المسجد, الأق... المسجد الحرام يعني بعض الروايات قالت انه بناه آدم عليه السلام فمن الجائز أن يكون أحد ابناء آدم هم الذين وضعوا أساس المسجد الأقصى بعد أربعين سنة من أساس بيت الله الحرام هذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم وإذا بوءنا لإبراهيم مكان البيت ألاتشبك به شيئا وتحسر بيتي للقائين والقائمين والركع السجود فقال الله عز وجل وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فهذه الآيات تدل على أن البيت كان له مكان معروف سابق على على عهد إبراهيم يعني من قبل إبراهيم وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت يعني قبل ذلك كان البيت موجود ولكن إبراهيم جاء فرفع القواعد من البيت وايضا يا إخوان يعني هذا هذه المنطقة كانت واد غير ذي زرع عند البيت المحرم ويعني رفع القواعد كان بعد أن بلغ اسماعيل رشده وكان دعاء إبراهيم لما كان إسماعيل ربيعا وتركه إبراهيم وترك أمه هاجر في واد غير زرع كما أمر الله عز وجل معلوم يا اخوه الكرام أن الأنبياء الذين سبقوا الذين سبقوا يعني ابراهيم الذين سبقوا إبراهيم مثل نور وغير نوح كانت لهم بيوت للعبادة كانت لهم بيوت للعبادة وبهذا يكون إبراهيم عليه السلام هو مجدد البيت وليس مؤسس البيت يكون هو مجدد البيت وليس مؤسس البيت لأن الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكت مباركا وهدى للعالمين فهو أول بيت وضع للناس ولذلك يعني ال لا بد أنه هناك بيوت او أن هذا البيت وضع للناس قبل ابراهيم ولما جاء إبراهيم رفع القوائد من البيت هو الذي رفع القواعد من البيت طيب ما نسب إلى داود عليه السلام من بناء مسجد بيت المقدس هو أيضا تجديد داود لم يبني المسجد منذ البداية ولكنه جدد بناء المسجد لأنه يقضي كرام أصلا المسجد كان موجودا لأنه بني بعد أربعين سنه من بناء من من المسجد الحرام كما هو في صحيح البخاري و مر الزمان ومشيت آثار المسجد الأقصى وبيت المقدس وامتلت الناس ارض المسجد و آآ آآ اشتراه داود عليه السلام اشترى الأرض وجدد بناء المسجد وأكمله ابنه أكمله ابنه سليمان عليه السلام ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبينا أن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وارث الأنبياء جميعا لأنه خاتم النبيين وسير به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فاستحق أن يكون المسجد الأقصى ملكا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين لأن النبي محمدا هو النبي الخاتم الذي اسري به إلى هذا المسجد وصلى فيه فما دام النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام في المسجد الأقصى فإن هذا المسجد يكون ملكا للنبي محمد أو لأمة النبي محمد إلى يوم القيامة وأيضا كما تعلمون يا إخوة الكرام أن مسجد بيت المقدس مسجد بيت المقدس سماه القرآن الكريم المسجد الأقصى ولم تسبق هذه التسمية في التراث الإسرائيلي القديم فهذا فيه إعجاز للقرآن الكريم لماذا؟ لأنه لم يكن في ذلك الوقت المسجد النبوي المسجد النبوي آه آه لم يكن موجودا صحيح ولا لا يا أخوة كرام ولذلك لما ربنا قال المسجد الأقصى معناه هو الأبعد من الحرم المكي الشريف صحيح ولا لا يا أخوة كرام هو الأبعد رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ذلك أسس المسجد النبوي بالمدينة لكن المسجد الأقصى ظل هو المسجد الأقصى الذي ذكره الله عز وجل قبل أن يؤسس المسجد النبوي فهذا يعني فيه إشارة إلى تأسيس حرم آخر يكون أقرب إلى المسجد الحرام من مسجد بيت المقدس فهذه إشارة قرآنية ذكية جدا لمن يعني ينتبه إليها وبهذا يا إخوة كرام ثبت حق المسلمين على المسجد الأقصى وما حوله من الأراضي المباركة التي قال الله عز وجل فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وطبعا المعلوم أن المسجد الحرام المسجد الأقصى هو من المساجد الثلاثة التي يعني يشرع شد الرحال إليها كما ورد في الأحاديث الصحيحة وطبعا يا أخوة كرام المسجد الأقصى الموجود حاليا يعني يعود فضل بنائه إلى الخليفة المسلم عبد الملك بن مروان سنة ستة وستين للهجرة أمر ببناء قبة الصخرة وبغمارة المسجد الأقصى وفرغ من البناء سنة تلاتة وسبعين للهجرة وبهذا تثبت عروبة المدينة المقدسة القدس وإسلامية المسجد الأقصى المبارك وبطلان دعوة اليهود بأن المسجد الأقصى بني على هيكل سليمان لم تثبت حتى في التنقيبات التي أحدثها اليهود أنفسهم في القدس الآن بعد هذا السرب يا إخوان نتكلم عن تاريخ اليهود ونبدأ بما قبل اليهود لأن إبراهيم عليه السلام الذي يزعم اليهود أنه منهم والذي يعني نفى الله عز وجل في صريح القرآن نسبة إبراهيم إلى اليهود أو إلى النصارى نبدأ به لأنه هو أبو الأنبياء لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وهو من اولي العزم من الأنبياء افاض القرآن الكريم في ذكره في مواضع عدة ابتداء من دعوته وابتلائه وبنائه للكعبة المشرفة والأعمال التي قام بها إبراهيم عليه السلام كتب اليهود تعتبر يعني, يعني سيرة إبراهيم من أقدم المصادر التاريخية والدينية في سفر التكوين فذكر في سفر التكوين عدد سفر التكوين 11-28 أن إبراهيم ولد في مدينة أورك وهذه طبعا هي الرواية المشهورة في مولد إبراهيم عليه السلام. بعضهم قال إنه ولد في بلدة أورك وبعضهم قال في بلدة كوسة اللي كانت مسقط رأسه والتي ألقي فيها في النار. في نفس المنطقة التي ألقي فيها في النار. وأطلال مدينة كوسا ما زالت حتى هذا اليوم موجودة تسمى تل إبراهيم يعني لكن في التوراة أنه هو ولد وين يا اخوان في تلك المنطقة في أور هي إحدى مدن الكلدانيين التي كانت تقع في الأرض ما بين النهرين جنوب بابل في منطقة العراق وهي طبعا مدينة قديمة جدا يعني أنشئت منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل قبل الميلاد. وسكنها السومريون والعيلميون، ثم بعدهم البابليون، ثم الكلدانيون. وطبعا يا أخوي كرام، سيدنا إبراهيم عليه السلام يتصل نسبه بنبي الله نوح عليه السلام. لأن إبراهيم هو إبراهيم ابن تارش ابن نهور ابن سروج ابن رعو ابن فالح ابن عابر ابن صالح ابن أرصخشد ابن سام ابن نوح وهو جاء بعد 992 سنة من نوح عليه السلام بعد 992 سنة من نوح كان قوم إبراهيم وثنيين كما هو معلوم وكانوا يعبدون الكواكب والنجوم وكانوا يعبدون القمر ويعتبرون القمر إله ويسمون القمر من النار ويعتبرون أن القمر له زوجة القمر متزوج له زوجة والزوجة اسمها ننحال زوجة القمر <تصفيق> فإبراهيم عليه السلام يعني كان يدعو, كان يدعو قومه إلى التوحيد وكان يلومهم على عبادة الأصنام وعبادة القمر الله عز وجل حكى هذا في سورة الأنعام قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وأيضا قال الله عز وجل في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون طبعا معلوم أن ملك بابل كان طاغية وكان يعتقد أنه هو الإله وكان يدعو الناس عبادته يقول الناس عبدوني ولما وصل إليه خبر إبراهيم عليه السلام دعا, دعا للمناظرة دعاه ليتناظر لي معه وهذه المناظره قصها الله عز وجل علينا في, في القرآن الكريم قال الله عز وجل في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وامي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فاذا هذه المناظرة قصها الله عز وجل علينا في القرآن الكريم ووصل الأمر بابراهيم كما تعلمون إلى انه صار عند امتحان امتحن امتحان عظيم جدا فألقاه قومه في النار فأمر الله عز وجل النار للبرود والسلام قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا في سورة الأنبياء إبراهيم بعد ذلك كما تعلمون هاجر من أور إلى حران إلى مدينة حران حران كانت في أحد فروع نهر الفرات في بلاد الآراميين طبعا بلاد الآراميين يا ذلك الزمان كانت تمتد من جبال لبنان غرب إلى ما وراء الفرات إلى الشرق ومن جبال طوروس في الشمال إلى دمشق وإلى جنوب دمشق يعني في هذه المنطقة اهل حاران كمان كانوا وثنين اهل حاران كانوا وثنين كمان هم عادوا إبراهيم واضطهدوا إبراهيم جدا حتى اضطروه إلى أن يرحل عن حاران انتبهتم فأخذ زوجته سارة وأخذ ابن أخيه لوط وأخذ عبيده وأخذ مواشيه وعبر الفرات ورح الى أرض كنعان. تعلمون طبعا أن نبي الله لوط هو ابن ابن أخ إبراهيم عليه السلام. ابن أخ إبراهيم. ويقال إنه إبراهيم لم يأخذ لوط عليه السلام معه. لا. ترك في حاران. يدعو الناس إلى إلى التوحيد. ليش؟ لأن أمير حاران أسلم مع إنه كان في اضطهاد ولكن أمير حاران أسلم ودخل في دين إبراهيم ولذلك طلب إبراهيم من لوط أن يبقى في حاران ويدعو إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد أما إبراهيم فهاجر هو وزوجته سارة إلى أرض كنعان واستقر في مدينة شكم اللي هي نابلس اليوم أو كده وراح يتنقل بين المدن الكنعانية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكان في تلك الزمان يعني قطع المطر وصار جدب وصار هناك يعني كما ورد في التكوين 12 عشرة انه كان يعني فيش أمطار وكان في يعني مشكلة وأرض كنعان صارت هي أرض هجرة الناس هاجروا منها وإبراهيم وأهله ايضا هاجروا من تلك الديار هاجروا إلى وين هاجروا إلى مصر في عهد الهكسوس لما هاجر إبراهيم يا إخوان كان ملك مصر في ذلك الزمان كان رجل جبار كان رجل ظالم يغتصب كل امرأة جميلة خاصة إذا كان لها زوج يعني ما يحب إلا النساء المتزوجات المرأة لما يكون لها زوج هي هذه اللي يحبها ويحب انه يغتصبها فإبراهيم عليه السلام كما في التكوين 12 قبل 11 أظهر أن سارة هي أخته أظهر أن سارة هي, هي أخته طبعا هذا الكلام إخوة كرام موجود وموجود في الصحيحين في البخاري ومسلم عند البخاري و... ومسلم صحيح ولا لا يا إخوة كرام شوفوا في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وشوفوا أيضا يعني صحيح مسلم كمان موجود لكن انا أسوق لكم رواية البخاري في رواية البخاري اللفظة للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن النبي عليه الصلاه والسلام قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات إلا ثلاث كذبات فاذن يعني ذكر هذا في عند البخاري ومسلم يا إخوان هذا ذكر عند البخاري ومسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات سنتين منهن في ذات الله عز وجل سنتين ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله فقال إني سقيم قوله فقال إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بين بينهوا بين يعني وساره ذات يوم يعني إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي قال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فلا فأصل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو يصلي يعني لإبراهيم وهو يصلي فاومع بيده مهيم قالت رد الله كيد الكافرين أو الكافر في نحره وأخدم هاجر وأخدم هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ما السماء تلك امكم يا بني ما السماء طيب الآن بعد أن ذكرنا هذا الحديث نبين ما معنى كذبتين في ذات الله او ثنتين في ذات الله ما معنى هذا الكلام هل إبراهيم عليه السلام كذب عليه الصلاة والسلام هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب الآن سأشرح لكم حتى نعلم طيب. معلومة إخوة كرام إنه في التشريع عند عند يعني في القديم انه كان يجوز زواج الاخت بنت الاب هذا في التشريع القديم كان يجوز زواج الاخت بنت الاب اذا ابراهيم لما قال هي اختي هل كذب؟ لا ما كذب عليه الصلاة والسلام هل لما قال هي اختي كذب؟ لا ما كذب ولكن هو لما قال اختي هي زوجته فبدلا من ان يقول هي زوجتي قال هي هي هي أختي نعم وأيضا يعني هي كانت مسلمة ولم يكن مسلما لله عز وجل إلا هي ولوط ولوط و آه... أيضاً يا إخوة الكرام الحافظ بن حجر قال في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 391 الحافظ بن حجر قال أما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذباً يعتقده السامع كذباً يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لأنه من باب المعارض المحتملة لأمرين فليس بكذب محض وإبراهيم عليه السلام لم يكذب وإني من هذا المقام أقول لمن يتكلم بغير علم اتق الله لأننا لما نتكلم بكلام نتكلم بكلام بدليل بادله ومن أقوال العلماء من أقوال العلماء وما نتكلم إلا بالصحيح الثابت ونعلم قصة إبراهيم عليه السلام وما قال فمن يتكلم بجهل نقول له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ايضا يا إخوة الكرام من الوقائع التي حدثت في ذلك الزمان أن الملك تاثر بعلو منزله ساره فاكرم ابراهيم واهدى الى ساره هاجر فوهبتها ساره لزوجها ابراهيم عليه السلام فدخل بها فولدت له اسماعيل ولدت له اسماعيل عليه السلام الذي هو ابو العرب ثم اكرم الله ساره ايضا فولدت بعد ولاده اسماعيل بعد ولادة إسماعيل بأربعة عشر سنة ولد إسحاق الذي هو جد بني اسرائيل وفي ذريته بقيت النبوة إلى أن بعث الله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلام عليه نبيا وهو أول نبي من بني إسماعيل وهو خاتم النبيين جميعا فإذن يا إخوان يعني هذا هو ابراهيم اطردوا زين العابدين يا اخوان اطردوا زين العابدين اطردوا زين العابدين اطردوا اي ادم يتقرب الى الله عز وجل بان يطرد زين العابدين احسن الله اليك امه الله احسن الله اليك اختي بارك الله فيك طيب فاذا يا اخواتي رام نقول الله اكبر ولا عدوان الا على الظالم كل من يتكلم في السنة كل من يتكلم في السنه يا اخوان كل من يتكلم في بخاري ومسلم اطردوه شر طرد مثل الكلب مثل الكلب نعود الى العلم النافع طيب يا اخويا كرام قال ابراهيم عليه السلام يعني اولا ولد من هاجر ولد اسماعيل والاسم اسم عبري اسم عبري معناه يسمع الله اسمع عيل اسمع عيل اسمع يل. الله ليه؟ لأن ابراهيم عليه السلام دع الله عز وجل ان يهب له غلام فاستجاب الله دعاءه بعد ما كان عمره 86 وثمانين سنه بعد ما كان عمره 86 وثمانين سنه طيب آه هذا في التكوين 16-16 مذكور في التكوين 16-16 هو أبو الساميين وكما في التكوين 17-18 وفي التكوين 21-12 إن يعني اسماعيل يعني جاء من صلبه أمة عظيمة كما قال وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره جدا إثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة أو أمة عظيمة ولذلك يا إخوة كرام يعني اسماعيل عليه الصلاة والسلام ولد له إثنى عشر ابنا إثنى عشر ابن اللي هم مين يا إخوة كرام نيابوت وقيدار اللي هو جد العرب قيدار وأدبئيل ومجسام ومستماع ودومة وما وحدار وتيمة ويطور ونافيش وقدمة هذول كما في التكوين 25-12 و13 و14 و وأيضا طبعا يا أخوة من آل إسماعيل عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلم عليه كما هو معلوم في نسبه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن إياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم طبعا هذا هو النسب الشريف كما هو في صحيح البخاري في مناقب الأنصار باب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن طبعا أخرج ابن سعد في الطبقات ومن حديث ابن عباس وغيره إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتسب لم يجاوز معد بن عدنان ولكن النسابون بعد ذلك قالوا إن يعني إن النسب ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في صحيح مسلم يا اخوان في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل واصطفى من كنانه قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم هذا في صحيح مسلم ولذلك يا اخواني الكرام يعني معلوم أن النبي عليه الصلاه والسلام ينتمي الى اسماعيل ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم ونعم وقال انا ابنه الذبيحي ف طيب ام اسماعيل يا اخوان هي هاجر وطبعا معلوم ان الاختلاف وقع بين الروايات الاسلاميه والاسرائيليه هل كون هاجر حره ولا اما أن التورات نصت على ان هاجر كانت اما وهديت عموما انه قال واما ساره التوراة قال إنها بنت فرعون وأن فرعون لما رأى معجزات سارة أهدى ابنته لسارة لتخدمها وأحب أن تكون بنته خادمة لهذه المرأة الفاضلة في صحيح البخاري أيضا في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلة من حديث أبي هريرة والحديث طويل في صحيح البخاري قال وأخذ هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ما السماء تلك أمكم يا بني ما السماء يعني وهبها لخدمة سارة زوجة إبراهيم ويقال إن والدها كان من ملوك الأقباط أو يعني من ملوك المصريين من ملوك المصريين وإنها من حفن في مصر تعرف لما يقول فلان الحفناوي الحفناوي مش في حفن قرية معروفة في مصر إنه هاجر أصلها من حفن اللي هي في في مصر وقول أبي هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب ليش؟ لأنهم بنو ماء السماء يعني ليش؟ لأنهم يلازمون الأماكن التي تنزل فيها الأمطار لأنهم رعاه يرعون الدواب ولذلك يعني هذا يدل على أن العرب من, من, من ولدي إسماعيل أن العرب كلهم من بني إسماعيل وقيل إن المراد من بني ماء السماء زمزم لأن الله عز وجل يعني أنبع زمزم من الأرض أو جاء جبريل فضرب بجناحه الأرض فنبعت زمزم لتسقي إسماعيل وعاش اسماعيل من زمزم فصار العرب الذين من ذلك كأنهم هم أولادها كما روى ابن حبان في صحيحه كان كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء السماء لأن اسماعيل ولد هاجر وربي بماء زمزم وهي من السماء وقيل غير ذلك طيب الآن نتكلم عن مصر قليلا لأن إبراهيم هاجر إلى مصر معلومه إخوة كرام كان في ذلك الزمان الذي هاجر فيه إبراهيم إلى مصر كان يحكمها الهكسوس كان يحكمها الهكسوس الهكسوس يعني بعد الأسرة الثالثة عشر أصبحت الأمور فوضى في مصر فدخل الهكسوس اللي هم كانوا رعاه من العرب الساميين دخلوا مصر وكانوا يسموهم العماليق. الهكسوس كان اسمهم يعقوب كرام العماليق هذا الكلام قبل حوالي تقريبا ألفين سنة من قبل الميلاد ألفين سنة قبل الميلاد يعني تقريبا يعني من حوالي 4000 آلاف سنة من الان اكثر من 4000 آلاف سنة من الان فهؤلاء الهكسوس بعض الناس يقولون إنهم اصلا من العرب الذين كانوا في في في فلسطين وسوريا وبلاد الجزيرة العربية دخلوا مصر بسبب الجفاف الذي أصاب و وبعضهم يقول إنهم هاجروا من سوريا لما ضاقت عليهم الأرض بسبب الظلم الذي كان في تلك البلاد فدخلوا إلى مصر الراجح أن الهكسوس أغاروا على مصر في الثلث الأول من القرن الثالث عشر قبل المسيح وكانوا لاجئين مضطرين لأنهم كان يعني فيه ظلم وقع عليهم لما هاجر الأرميون في القرن الثامن عشر قبل الميلاد علماء اليهود والنصارى يرون أن يوسف عليه السلام ولد سنة 1906 قبل الميلاد سنة 1906 قبل الميلاد وأنه أدخل السجن سنة 1890 قبل الميلاد فيكون حكم الهكسوس في مصر قبل 2000 سنة من ميلاد المسيح ولكن يا إخوة أكرام الهكسوس لم يختلطوا بالمصريين كان لهم آلهة جابوا الآلهة تبعهم معهم جابوا آلهتهم معهم ولم يختلطوا بالمصريين ولذلك يا إخوة أكرام الهكسوس حكامهم ما كانش أسماؤهم طراعنا ما كانش اسم الحاكم فرعون ما كانوا يطلقون عليه فرعون وإنما كانوا يطلقون عليه الملك كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات وقال الملك اتوني به فلما جاءه وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسه فكان يطلق عليه الملك القرآن سماه تسمية صحيحة جدا لم يسميه فرعون انتبهوا يا اخوه كرام هذه أيضا من معجزات القرآن الكريم لأن هذا يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل ليه يا اخوه كرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن لم يكن يعرف التاريخ تصوروا إخوة هذه الدقة في التسميات أن القرآن الكريم يطلق على الملوك الذين في زمان الهكسوس ملوك ولا يطلق عليهم فراعنا مع انهم حكموا مصر في تلك, المنطقة في تلك الفترة وكانت فترة محدودة معلومة في تلك الفترة كانوا يطلق عليهم ملوك ولم يطلق عليهم فراعنا في حين التوراة أخطأت يعني لأن يا أخوة كرام في التوراة الذين رتبوا التوراة استخدموا كلمة فرعون مرارا في قصة يوسف عليه السلام وما استعملوا كلمة الملك إلا مرة واحدة فقط في أول قصة بني إسرائيل ولذلك استخدموا فرعون فرعون وأخطأوا خطأا كثيرا ولو كان القرآن الكريم من كتابة بشر كان الأصول إن يقلد التوراة مضبوط ولا لا لأن التوراة سبقت القرآن الكريم ولو كان قائل هذا القرآن هو إنسان بشر كان سيقلد التورات ويخطي فيقول فرعون ولكن الواقع يا إخوة كرام لأن هذا القرآن لأنه طبعا يا التورات كانت هي المرجع الوحيد في معرفة ذلك التاريخ لم تكن هناك مراجع لمعرفة ذلك التاريخ ولذلك يا إخوة كرام هذا يدل على أن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل المعروف أن عهد فرعون تأخر عن حكم الهكسوسيين أكثر من 300 سنة وفي عهد فرعون بعد ذلك ولد موسى عليه السلام في عهد فرعون ولد موسى لأن يقرأ كرام موسى جاء من بعد يوسف بتلتمية سنة موسى عليه السلام جاء من بعد يوسف عليه السلام من بعد عهد الهكسوس بتلتمية سنة طيب الآن هناك أمر أيضا آخر أتكلم عنه وهو أن الكتاب المقدس او اليهود أيضا يعتقدون أن الذبيح هو اسماعيل فأنا إن شاء الله تعالى أتكلم عن من هو الذبيش ويبدو أننا سنتابع سلسلة الكلام عن اليهود واليهودية في أكثر من محاضرة إن شاء الله تعالى الان الآن أنا ما زلت أتكلم عن مقدمات يعني. شوفوا يا إخوان من هو الذبيش طبعا اليهود كالعادة حرفوا حادثة الذبح حرفوا حادثة الذبح ووضعوا اسم إسحاق عليه السلام بدل من إسماعيل مع أن القراء تدل على أن الذبيح هو إسماعيل شوفوا يخبر كرام الإسحاح الثاني والعشرين في سفر التكوين قال وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. شوفوا يا أخو كرام التزييف. لو كان هو ابنه وحيده، ها؟ لو كان هو ابنه وحيد هل كان يقول يكتب إسحاق؟ ولا يسحق هذه زائدة؟ زائدة. لأن هو أصلاً قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وذهب إلى أرض المرية وأسعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماله وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة قام وذهب إلى الموضع الذي قال الله له وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتم هنا مع الحمار وأما انا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فاخذ ابراهيم حطب المحرقه ووضعه على اسحاق ابنه واخذ بيده النار والسكين فذهبت الىهما معا وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال يا ابي فقال ها أنا ذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن اين الخروف للمحرقه فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني فذهبت الىهما معا فلما اتيا الى الموضع الذي قال له الله بني ابراهيم هنا المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقالها أنا ذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني رفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعقه محرقا عوضا عن ابنه فدعى إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى ثم ذهب إبراهيم إلى جيد السبع وسكن فيه طبعا هذه هي قصة الزبيح يا الكرام المزعومة في التورات لكن الآن نستخلص منها الآتي نستخلص منها الآتي أولا أن الله أمره أن يزبح ابنه الوحيد أن الله أمره أن يزبح ابنه الوحيد وأن هذا الابن كان محبوب لإبراهيم وأن إبراهيم كان سكن بئر سبع قبل الذبح وبعد الذبح سكن بئر سبع سبع قبل الذبح وبعد الذبح والمذبح يبعد من بئر سبع مسافة ثلاثة أيام هذا الذي نستخلصه من القصة طيب تعالوا الآن نشوف في ضوء هذه النقاط نرى من هو الابن الوحيد الابن الوحيد هو إسماعيل ليه يا إخوان لأنه ولد قبل أخيه بأربعة عشر عاما كما جاء في سفر التكوين شوفوا إخوة في سفر التكوين 16-15 ست سفر التكوين 16-15 وما بعد فولدت هاجر لإبراهيم ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لإبرام وكان إبرام ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه يعني المسافة ما بين إسماعيل وإسحاق 14 سنة إسماعيل كان الابن الوحيد لمدة 14 سنة قبل أن يولد إسحاق يفهم من هذا أن الزبش كان قبل ولادة إسحاق لأن ابنه الوحيد البكر هو إسماعيل عليه السلام التوراة نصت على أن البكر هو الذي يقدم للذبائح سواء كان من الإنسان أو الحيوان صح ولا لا يا يخاكل الابن البكر هو الذي يقدم للذبائح هذه الشريعة شريعة مستمرة من آدم إلى موسى عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مستمرة شريعة مستمرة من آدم إلى موسى في سفر التكوين 4-4 في سفر التكوين 4-4 وقدم هايل أيضا من أبكار غنمه من أبكار غنمه من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هايين وقرباه هذا بموجب شريعة آدم وأولاد آدم بخير هذا الحكم مستمرا إلى موسى عليه السلام فإذا البكر هو الذي يخصص لله وهو الذي يقدس كما في سفر الخروج 13-1 و13-2 وحكم الرب موسى قائلا قدس كل بكر أحدث لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي, إنه لي ولا شك أن نبي الله إسماعيل بكر أبيه هو الذي استحق هذا الشرف ليكون في خدمة الله هذه نقطة النقطة الثانية يا إخوان هو قوله ابنك الوحيد الذي تحبه طيب الآن نتكلم عن الوحيد ونتكلم عن الذي تحبه طبعا هذا الكلام واضح وضوح الشمس لأن حب إبراهيم لإسماعيل ما كان يحتاج إلى إقامة دليل لأن إسماعيل ولد بعد ما بلغ إبراهيم من العمر 86 سنة 86 سنة وليس له أولاد يا إخوة يا وكان يدعو الله عز وجل وكان اسم إسماعيل دليل استجابة الله لدعاء إبراهيم لمدة 86 سنة أن يرزقه الله ابن ولذلك سمى إسماعيل سمع الله سمع الله أو الله يسمع أو الله سمع إسماعيل سمع الله لدعاء إبراهيم ولذلك كان ابراهيم يحب ابنه اسماعيل. جدا ولذلك يا أخوة الكرام حتى لما بشر بالابن الثاني اللي هو إسحاق عليه السلام لم يزد على قوله لله ليت إسماعيل يعيش أمامك التكوين 17-18 التكوين 17-18 ولما طلبت سارة من إبراهيم أن يفارق ابنه إسماعيل و... و... وأمه تفارق حزن إبراهيم من هذا الطلب ويعني معلوم كما في التكوين 21-9 وما بعدها نزل التكوين 21-9 وما بعدها وراءت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم فقالك لإبراهيم أطرد هذه هذه الجارية رأيته يمزح فقالت أطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن مسحاق فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب, لسبب ابنه فقال الله لإبراهيم لا تقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع قولها لأنه لإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك لأنه نسلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر إبراهيم بهذا الكلام هذا ذلك على أن إبراهيم كان يحب إسماعيل النقطة الثالثة يا كرام إن إبراهيم كان يسكن بئر سبع لما أمر بذبش ابنه ومنه أخذ ابنه وذهب إلى مجه التوراه نصت التوراة نصت على ان ابراهيم اخذ هاجر واخذ ابنها اسماعيل وتركهما في بئر سبع كما في التكوين 21 14 انتبهوا يا اخوان تركهما وين في بئر سبع وسكن اسماعيل مع امه وين في برية فاران كما في التكوين 21 و 21 في برية فاران في التكوين 21 و 21 طيب إذا كان ما ورد في التوراة صحيح معنى هذا الكلام أن إبراهيم أخذ ابنه إسماعيل من بئر السبع وذهب إلى مريا لأن ابنه إسحاق بقي مع أمه في أرض كنعان صح ولا ولانا غلطان يا إخوة كرام انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا إذا كان إبراهيم أخذ إذا كان في التوراق صحيح معناها أنه إبراهيم أخذ إسماعيل من بئر سبع من بئر سبع وذهب إلى مريا لأن ابنه إسحاق بقي مع أمه في أرض كنعان طبعا يا أخوة كرام واضح جدا إنه هذا الكلام فات على محرري التورات ما لاحظوا هذه المسائل فاستعجلوا كتبوا إسحاق في حادثة الذبح بدل من إسماعيل لكن هذه النقاط تنفي أن الزبيح هو إسحاق وتبين الخطأ الكبير الذي وقع فيه كتاب التوراة في نقطة رابعة كمان يا إخوة كرام ما هي هذه النقطة الرابعة هذه النقطة أنه ذهب إبراهيم إلى مريا قالوا مريا صحيح ولا لا طيب هو في الأصل مروه مروه التوراة وصفت الجبل قال جبل مرية صحيح ولا لا ووصفت الجبل أنه هو بلوطة بلوطة نورة أو مورة كما في التكوين 12 ستة صح ولا لا في التكوين 12 ستة قال أنه بلوطة نورة أو مورة في النسخة العبرانية برية مورة برية مورة وطبعا واضح جدا أنه الذين ترجموا من العبرانية غيروا هذا اللفظ ومن كلمه مروة كتبوا مريا ومريا وموريا ومورا, ومورا, ومورا, ومورا وموريا وموريا كذا يعني لكن يا إخوة كرام أن الذبح كان بالقرب من المعبد المعبد اللي هو وين بيت الله الحرام المعبد بيت الله الحرام والجبل هو المروة جبل المروة أليس يوجد الآن يا إخوة كرام جبل المروة مش جبل الصفاء والمروة والسَّئِيَ الآن يكون بين الصفاء والمروة مش نفس الجبل يا إخوة كرام المروة الذي يعني جنب منه يعني نبع زمزم وهو نفسه في برية فاران والجبال اللي في مكة هي جبال فاران إذا يا إخوة كرام القرآن حسم هذا الكلام في سورة الصافات بقول الله عز وجل رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعياء السعياء السعي, السعي وين يا إخوة الكرام بين الصفة والمروه السعي بين الصفة والمروه فلما بلغ معه السعياء السعياء قال يا بني إني أرات منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصائدين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين شفتم يا أخوة يعني القرآن بعد أن قصة البشارات بإسماعيل وقصة الذبح والفداء جاءت البشارة الثانية من بعد ذلك بإسحاق إذا من هو الزبيح يكون هو إسحاق؟ لا الموضع الذي حصلت فيه قصة الذبح كان بجوار بيت الله، اللي هو بجوار الحرم، الذي يسمى وادي غير ذي زرع. طيب، نصوص التوراة تقول إن الزبيح هو إسحاق، وذلك أن الله بشر إبراهيم بإسحاق، وذكر يعني يعني ذكر بعد ذلك إنه هو يباركه. صحيح ولا لا؟ كما في التكوين 17-19 تسعة عشر قال ولكن عهد أقيمه مع إسحاق. الذي سلده لك سار في هذا الوقت في السنة في الآتية هل من الممكن يا إخوة كرام هل من الممكن أن يخبر الله تعالى بأنه يقيم عهده مع إسحاق وهو لم يولد بعد هل معقول هذا الكلام ويأمره بذبحه بعد ولادته أليس في هذا تناقض واضح يا إخوان انتبهوا يا إخوان هل من الممكن أن الله يقيل يقول سيقيم العهد مع إسحاق وإسحاق لم يولد ويأمره بذبحه بعد ولادته تناقض ولا لا تناقض تناقض واضح جدا طيب كيف يكون امتحان ابراهيم كيف يكون ابراهيم امتحن وهو يعلم ان اسحاق سيكون, سيكون له ام عظيمة سيكون والد لام عظيمة ما قال امتحان ولا, لا ولا نغلطان يا اخوة كرام لانه ما راح يكون امتحان اذا كان ابراهيم يعلم ان اسحاق سيكون له أم عظيمة، فما فائدة الامتحان دي أنه يزبحه أصلاً؟ مهزلة، تكون مهزلة يا اخويا كرام. ولكن الواضح أن إبراهيم لم يكن يعلم وأن الذبيح ليس هو إسحاق، وأن الذبيح هو إسماعيل. تلاحظون يا إخواني كرام؟ بعد هذا نكتفي يا إخوة كرام بهذا القدر في الكلام عن اليهود واليهودية وإن شاء الله تعالى واصل غدا معكم في المحاضرة الجزء الثاني وأبدأه أتكلم فيه عن العبرانيين يعني من هم العبرانيون إن شاء الله تعالى ونتكلم عن هجرة يعقوب ويوسف الى مصر ونتكلم عن من الذي هاجر ثم بعد ذلك أخوة الكرام نتكلم عن دعتة موسى عليه الصلاة والسلام لإنقاذ بني إسرائيل من ظلم فرعون ثم نتكلم بعد ذلك عن عهد موسى وما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام وخروج موسى وجماعته من مصر وما حدث لموسى في التيه ونتكلم شاء الله تعالى عن دخول فلسطين بعد موت موسى عليه الصلاة والسلام ويشعب النون نبي الله فتى موسى عليه الصلاة والسلام ونتكلم بعد ذلك ان شاء الله تعالى عن يعني أسماء من دخلوا فلسطين بعد الخروج وايضا نتكلم يعني عن تاريخ اليهود إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتكلم عن المسيحية لأنني سافرد للمسيحية محاضرات أخرى إن شاء الله تعالى أتكلم عن الديانة المسيحيه ولكن الكلام الآن سيكون إن شاء الله تعالى عن اليهود أيضا لما اتكلم عن اليهود عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن وضعهم وعن كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ونفاقهم وموالاتهم للكفار والمشركين وتحريفهم لكتاب الله عز وجل ونفذهم للعهود وادعاهم بأنهم أبناء الله عز وجل وأكلهم أموال الناس بالباطل وجبنهم في الحروب وحبهم للدنيا وكل هذا ثم يا أخي كرام آه نتكلم آه بعد ذلك عن نتكلم عن, إيش؟ عن آه كتبهم آه يعني ندرس التناخ والكتب الدينية لليهود العهد القديم يعني أسفار التوراة وأسفار الأنبياء وأسفار الكتب اللي هي التوراة والنبيئين والكتبين اللي هي تسمى التناخ ونتكلم نتكلم عن اسفار اليهود ان شاء الله باذن الله تعالى وعن يعني ديانه اليهود يعني نقسمها يعني نتكلم عن اسفار موسى ونتكلم بعد ذلك عن اسفار الانبياء سفر الخروج وسفر التكوين واللاويين والعدد والتثنيه ونتكلم عن الاسفار التاريخيه باذن الله تعالى ونتكلم عن ديانه اليهود باذن الله تعالى بتفصيل حتى يعرف الناس اليهود واليهودية ما هي اليهوديه ومن هم اليهود بإذن الله عز وجل حيا الله لحب جميعا الله يحييكم ويبارك فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وإن شاء الله غدا نواصل إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمع طيب من من الإخوان معه لدارة حتى نستقبل الأسئلة والحوار إذا كان هناك أي أسئلة اه اه او اي شيء بارك الله فيكم من الاخوان معهلي دعوة حياتي الله يسوري عقصة الله يكلم امر صاروق في موضوع المحاضرة تحديدا يعني حتى لا نجده اه عليه ولعلنا نخصص اه عشر دقائق ان شاء الله او ربع ساعة لي عدد الأسئلة إن شاء الله وبإذن الله يا ريت يعني عشان أكون منصف يمكن اللي رفعوا أيديهم. حاضر يا أويس اللي رفعوا أياديهم ناخدهم بالترتيب إن شاء الله كريستيانو طبعا مش موجود اسكندراني اسكندراني لو حضرتك سؤال فضل اسكندراني اسكندراني طيب المورو المورو ان شاء الله طيب سعد اخونا سعد الدكتور عمر انهى المحاضرة الان وان شاء الله اختنا الكريمة الدكتورة ماجي سجلت المحاضرة ومعليش انا عارف انت كنت بتصلي اويس وكنت تشتاق لان الدكتور عمر يعني يؤجل هذه المحاضره ولعلنا يعني نستميح الدكتور عذرا في أن يؤجل معاد المحاضرات القادمه باذن الله رب العالمين نصف ساعه بس لغايه ما الاخوه في اسكندريه يادوا صلاه العشاء باذن الله التمس منه الاجابه ان شاء الله باذن الله رب العالمين أي انا عارف ان المحاضره انتهت احنا بنتكلم دلوقتي على اللي له اسئله واخونا وليس كان له سؤال وكان بيتعشم في ان احنا نؤجل المحاضره لكن الدكتور يعني ارتبط بموعده في المعلن عنه ويعني نلتمس من الدكتور العذر في ان يعني نطمع من الدكتور عمر في انه يؤجل معاد المحاضره نصف ساعه بس لان يا في اسكندريه كثر ومستقيم لسماع المحاضرة من أولها فنسال الله التيسير لشيخنا الكريم الدكتور عمر طيب آه... اخونا الكريم طالب حديث اخونا الكريم طالب حديث لو ليك سؤال اخونا الكريم طالب حديث لو ليك سؤال طيب اوبنهايرت آه... اخونا الكريم اوبنهايرت اخونا الكريم اوبنهايرت ما الموضوع؟ الموضوع يا خديوي اتحكى طيب استاذ ايه نيف او نايف استاذ نايف طيب من اللي بيسأل السؤال نور الدين اخونا نور الدين يا دكتور بيسأل ما هي مسافة التقاطع بين الصهيونية واليهودية ما هي مسافة التقاطع بين الصهيونية واليهودية تفضل شيخنا الكريم الأستاذ دكتور عمر فاروق تفضل لك اللاقد للإجابة تفضل شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين أخي هذا السؤال يعني سابق لأوانه جدا لأننا نحن ما زلنا, ما زلنا نتكلم عن تاريخ الـ الـ اليهود واليهودية من القديم يعني أنت يعني بالكاد فرغنا من ال بالكاد فرغنا منك كلام عن عن تاريخ ابراهيم وابنائه وابراهيم لم يكن يهوديا اصلا ثم بعد هذا سنتكلم عن يوسف ابن يعقوب عليه السلام يعقوب ويوسف ابن يعقوب ومصر وبعد ذلك بثلاثمائة سنة يعني نتكلم عن موسى عليه السلام والسلام وعن عن اليهودية ومن بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم عن عن عقيدة اليهود وكتب اليهود نتكلم عن المشنة والجمارة وال وال يعني مؤلفات اليهود ونتكلم عن عن التلمود بصورة عامة اقسام التلمود التلمود غرشليم التلمود بابل وعلى ذلك نتكلم عن الفرق اليهودية ونتكلم عن الصهيونية باعتبارها احدى الحركات التي نشأت عند اليهود وصارت حركة سياسية لعادة دولة اليهود إلى الأرض وإقامة هيكل سليمان وإقامة الدولة اليهودية ونتكلم عن المسيح المنتظر عند اليهود وهذا طبعا الكلام عن هذا الأمر يعني مبكر جدا يا إخوان ولكن بصورة عامة أنا أقول لك يعني إن اليهود أو حكماء اليهود أو علماء اليهود وضعوا البروتوكولات وهذه البروتوكولات اجتمع فيها أكثر من 300 من زعماء صحيون يمثلون 50 جمعية يهودية في العالم اجتمعوا في مدينة باطل في سويسرا سنة 1897 نعم ادعموا غرفة الشيخ الراجي بارك الله فيكم جميعا نعلق اسماءنا في غرفة الشيخ الراجي مسلم كريستيان آنصر كريستين بارك الله فيكم نعلق اسمعنا جميعا في غرفة الشيخ الراجي بارك الله فيكم فقلت يا اخوان يعني هؤلاء المجتمعون اجتمعوا في في سويسرا وقرروا مجموعة من القرارات السرية التي جاءوا بها من تعاليم التلمود. وكان الهدف من هذه القرارات الانتقام من البشرية كلها يا اخوة كرام الانتقام من البشرية كلها ليه؟ لأنهم يعتقدون أن البشرية شاركوا بطريق او باخر في إذلال اليهود وفي اضطهاد اليهود في العالم وأن اليهود يعني ما عانوه من نعم دخيل على اليهودية نعم نعم يا مور أن اليهود ما عانوه من اضطهاد الط... من في القرن التاسع عشر في أوروبا أدى إلى أنهم يضعون هذه القرارات السرية ووضعوا فيها مخططات لتدمير الحكومات في جميع اقطار الأرض ونشر البذور الخلاب بين الشعوب والشعوب وشكلوا لجنة من زعماء الصهيون لتنفيذ هذه المقررات وأحاطوا هذه الوثائق طيب ما أنا أقولك الآن ما أنا أنا الآن ما هو أساس هذه النعم نعم يعني ما على أي أساس ارتكز هؤلاء الناس أنا فقط الآن أحكي لك ماذا صنعوا يعني صهاينة أو موضوع البروتوكولات وإلى أي أساس يعني يستندون إلى أي أساس يستندون فلذلك أخوي الكرام يعني هؤلاء الناس أصلاً يعني من يدرس نفسية اليهود يا أخوة كرام يعلم أن ال ال اليهود عندهم يعني أشياء معينة كتبوها في التلمود عندهم أشياء معينة في التلمود اولا من ال من القواعد ال التي هي عند اليهود في, التل في التلمود أن أنهم يجيزون قتل الوثنيين يعني يجيزون قتل الوثنيين خاصة إذا خرب إسرائيليا لأنه يعتبر يرون انه يكون حينها قد خرب القدرة الالهيه ولذلك يعتبرون ان موسى قتل المصري لانه خرب يهوديا وايضا يقتلون غير اليهودي اللي هو الاممي الذي يستريح في اي يوم من ايام الاسبوع يعني لو استراح اي يوم غير يوم السبت نعم غايتهم الانتقام لو استراح أي يوم غير السبت يقتل ويعتبرون أن الوثني الذي يقرأ التوراة يستحق القتل يعني كلكم الآن ممكن تقتلوا لأنكم تقرأون التوراة ليش تقرأون التوراة عند اليهود الأصول أنكم تقتلوا, تقتلوا. ليه؟ لأن التوراة تخص اليهود فمن أخذ التوراة سرا يقتل يقتل يقتل وبعدين يعني ايضا يعتبرون انه إذا أحد من الناس سب اسم الله عز وجل والاسم الجلالة أي واحد من أولاد نوح ثم دخل في دين اليهود ما يقتلونه ولكن إذا قتل آخر أو زنى بامرأة من أولاد طائفته ثم دخل في اليهودية لا يقتل لكن من يقتل يهوديا أو يزني بامرأة يهودية يقتل بدون رحمة حتى لو دخل في دينه وأيضا يخوة كرام يعتبرون أن أموال بقية الأمم وأرض بقية الأمم وممتلكات بقية الأمم ونساء بقية الأمم هي ملك وحل لبني إسرائيل لأنهم خالفوا الوصايا لأنهم عبدوا الأوسان أو لأنهم زنوا أو لأنهم قتلوا أو لأنهم يسرقون أو يأكلون لحم الحيوانات غير المذبوحة ولذلك أموالهم حلال ونساءهم حلال وكل شيء في عندهم حلال ويعتقدون أن اليهودي ينبغي عليه أن يعني يمنع يمنع استهلاك بقية الأمم الأخرى للعقارات والأراضي وأن لا يمدح الأمم الأخرى وأن لا يصفهم بالحسنات ولا بالجمال وأن لا يهبهم أي شيء بالمجال وأيضا أيضا يحرمون على اليهودي أن يتزوج زواج صحيح من نساء بقية الأمم لأنهن يعتبرن في حالة حيض مستمر إلى اليمتنى يعتبرونه يعتبرون النساء في حالة حيض مستمر والتوراة حرمت على بني إسرائيل نكاح بنات الأمم السبع التي كانت تسكن الأرض الموعود بها في التلمود أيضا إنه هؤلاء النساء اللي هؤلاء هن لسنا من نساء اليهود هن لسنا من البشر بل من البهائم هذا في التلمود إن هن من من, من, من البهائم يعتبرون هنا منا من, من, من البهائم. ايضا يا إخوان عند اليهود اليهود عندهم خطة معينة للاستيلاء على أراضي العرب والمسلمين خاصة ولذلك المنظمات الصهيونيه التي انشئت انشئت يعني على مبادئ التلمود والآن هم كل ما يقومون به ينفذون تعاليم الحاخامات التي تعتبر أهم من التلمؤ أهم من التوراة أهم من التوراة وأن من يخالف تعاليم الحاخامات هو ملعون ملعون يعتبر يا إخوة كرام آآ آآ ملعون طبعا هم يعتبرون يعني أن ما ذكر في التلمود هو مقدس وأن كل هذا الذي هو في التلمود ينفذونه الآن في إسرائيل بالحرف وتعلمون يا أخوة كرام نفسية اليهود على مدار التاريخ تغيرت لتصبح مليئة بالإعجاب بالنفس وبالحقد على الأمم الأخرى نفسيه اليهود مليئة بحب الانتقام وحب التسلط والنيل من الغير ويعتبرون أنهم عندهم شريعة وأنهم هم أفضل البشر وأنهم عندهم الوعد بالأرض والمحافظة على اليهود ولذلك هم يعتبرون أنفسهم غير قابلين على الاندماج مع غيرهم وأنهم هم شعب الله المختار وأنهم هم الذين يستحقون الحياة ولذلك حكامهم قالوا قال أحد حاخاماتهم نحن اليهود نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومشعلي الفتن فيه لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومشعلي الفتن فيه وأيضا كان يقول إن السميع يعني الذين هم غير اليهود هم الحمير التي خلقها الله ليركبها بنو إسرائيل إن الأمميين هم الحمير التي خلقها الله ليركبها بنو إسرائيل كلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر يعني مهمتهم إنهم يركبون على ظهور الشعوب مثل الحمير مثل ما يركبون الحمير ويستغلون هذه الشعوب للوصول إلى أهدافهم معلومة يا إخوة كرام يعني إله اليهود الذي هو يهوى إله اليهود الذي هو يعني يهوى أصلا هو يا إخوة كرام يعتبر إله الحرب يعتبر إله الحرب فاليهود إله هم ليس إله سلام اله حرب وسموه يهوه سموه يهوه وهو إله قبلي مهمة هذا الإله إعدام أعداء اليهود مهمته إعدام أعداء اليهود ولذلك هذا الإله يا إخوة كرام عندهم يأمر بقتل لكل نفس حتى الحيوانات حتى البقر والغنم والحمير يستأصلهم ويستأصل الامميين من الأرض كما في سفر التثمية 7-22 يعني إله يهوه هو إله حرب مهمته إبادة الأمميين وحيوانات الأمميين وأطفال الأمميين وكل شيء ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا يكثر عليك وحوش البرية ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بينهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الكلام يا كلام في صفر التثمية سبعة اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين فإذن يهوى أصلا هو إلى حرب يهوى إلى حرب عند اليهود وخطة خطة اليهود أصلا هو قتل وإبادة الأمميين يعني منهم وهمش لو يكون الأرض كلها بلا بلا أمميين ولذلك يا أخوة الكرام في سفر العدد 33-55 قالوا إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي ساكنون فيها ولذلك يا إخوة الكرام هذا الإله يهوه إله الحرب لا يكتفي بأمر اليهود بقتل أعدائهم بل يخوفهم يخوف اليهود يعني إنه إذا لم تقتلون فإنهم يعني سيكونون لكم مشكلة ولذلك يا أخوة كرام الحركة الصهيونية حركة تستمد الله يحقيك أخي نمر تستمد يعني عقائدها من التاناخ ومن التلموذ كاساس مهم جدا وتعتقد أن الحركة الصهيونية مسؤولة عن حكم العالم و تح التمهيد لمجيء لإقامة تابوت العهد وإقامة الهيكل هيكل سليمان ومجيء المسيح المنتظر وهم يعدون منذ زمان طويل للمعركة الفاصلة بينهم وبين الأعداء أو هرمج الدون القادمة ويستعدون لهذا الأمر إن شاء الله تعالى نفرد محاضرة للكلام عن الحركة الصهيونية بإذن الله تعالى ولكن الآن نحن ما زلنا في البداية يعني ما جئنا في البداية إن شاء الله تعالى. آآ آآ نعم. فطيب، فضل أخي الحبيب الشيخ مونير وإن شاء الله في المناضرات في المحاضرات القادمة نكمل هذا الأمر إن شاء الله بيزن لا بالتفصيل. فضل أخي الحبيب الشيخ مونير. شكر الله شا... لك شيخنا الغالي الدكتور عمر الفاروق على الإبانة وال ونعلم الاخوه ان الشيخ عمر الفاروق ان شاء الله هذه بداية السلسلة التعليميه فنرجو من الاخوه يعني يعني انهم ينتظروا لغايه ما السلسله ان شاء الله يعني يمتعنا شيخنا بتداول حلقاتها حتى تكون الاسئله مناسبه للحلقه فلا نثقل على دكتور عمر في الوقت الذي قضى فيه المحاضرة هو وقت الاسئلة ان شاء الله باذن الله جل وعلا نجلنا وقفنا عند الاستاذ نايف لو الاستاذ نايف لو له سؤال يتفضل يكتب لي واحد الاستاذ نايف ام اف طيب اخونا محمود أخونا محمود بارك الله فيك لو ليك سؤال اتفضل يكتب لي واحد بس نوجه سؤالك ل او نعطيك اللاقة لسؤال شيخنا الدكتور عمر فاروق لا أقل لاق الكريم كريم لكن تفضل لك اللاق. السكندري يبدو ان انت ما حضرتش المحاضرة وان شاء الله باذن الله جل وعلا تقوم اختنا الدكتورة ماجي بسجلة المحاضرة الحمد لله رب العالمين وسترفع ان شاء الله على المنتدى باذن الله رب العالمين هتكون يمكن باكر في اخر نهار جاهزة لحضرتك ولكل مرتادي منتدى غرفة MCB يلوج على بالتك باذن الله جل وعلا في هذه المحاضرة التي تعتبر باكورة محاضرات الدكتور عمر الفاروق التعريفية بالديانات والمعتقدات الأخرى من النسيحية والإسلام حي الله الحبيب الغالي أخونا نومور وحي الله كل الأحبة في الله جميعا أنا شايف سعادة اللواء كان مرفع إيده وبعرفش هل لسؤال ولا, ولا لشيء آخر فيريت لو له سؤال طبعا هو مقدم أخونا الأكبر سعادة اللواء والفرين نسأل الله له الصحة والعافية وطول العمر والنفع الدائم بما يقدمه وأن يجعله ربنا في ميزان حسناته اللهم امين يا رب العالمين طيب يا أحباب هل في سؤال من غير رافع الأيادي لأستاذ الدكتور عمر الفاروق طيب اللاقت لك اخي اسكندراني الله قتلك أخي الكريم تفضل لك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وياكم مجال الذين تمثواكم. في صوت يا أخي لو تكرنتم؟ لا لا ما ليش ما ليش ما ليش. يريدون أن يدخل نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كريه الكافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم, صدق الله العظيم. اولا تحيه عطره للشيخ عمر الفاروق حفظه الله ورعاه محاضره رائعه وجعلها الله في ميزان حسناتك شيخ عند سؤال بسيط لو تكرمت الشيخ ما الله خيرا في رايك يا شيخ من هو أقرب للمسلمين العهد القديم ام هو من هو اقرب للاسلام من هو اقرب للاسلام في نظرك العهد القديم ام العهد الجديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكر الله لك اخي الكريم سؤالك واللاخت لحضرتك دكتور عمر الفاروق للإجابة تفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه عدم يعني طبعا معلوم يا بالنسبة لي القرب والبعد من الإسلام من حيث الدين أجاب الله عز وجل عليه في القرآن الكريم طبعا هذا معلوم انا أنا أبدأ به لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون هذا في سورة المائدة فهم أشد الناس عداوة لي لي للمؤمنين اليهود وأقرب الناس مودة للذين عملوا للذين قالوا إننا نصارى أما من حيث القرب والبعد من الإسلام في الكتابين القديم والجديد فمعلوم طبعا أن العهد القديم به بعض آثار وبقايا من من من التوراة أو من كلام الله عز وجل فيه بعض اثار وبقايا من كلام الله عز وجل وهذا طبعا يعني واضح جدا يا إخوان. لمن يريد الحق يجد الحق يعني العهد القديم فيه توحيد واضح جدا صحيح يعني العهد القديم فيه أن الله عز وجل اعلن عن عن ذاته اعلن عن نفسه اعلن عن وحدانيته الله واحد قال الله انا الله القدير قال الله أنا الله الاه قال كفوا اعلموا اني انا الله تعالى بين الامم اتعالى في الارض قال التفتوا الي واخلصوا يا جميعا اقاصي الارض باني انا الله وليس اخر قال اذكروا الاوليات منذ القديم باني انا الله وليس اخر اله وليس مثلي قال انا الله القدير سير امامي وكن كاملا الرب الهكم رب واحد و الله الله لاخره اذا العهد القديم فيه توحيد واضح جدا ايضا يا اخوان كرام يعني نجد أيضا في العهد القديم بالنسبة لي بالنسبة, بالنسبة لي المزامير أنا أذكر أني منذ آآ آآ مدة طويلة سنتين او أكثر كان لي حوار مع الأخ ممور عن أننا نعيد قراءة المزامير وندرس المزامير ونخرجها للناس لان يا أخي من يقرأ المزامير يجد في هذه المزامير مع أن المزامير يعني فيها كثير من الأقسام كتبتها مجهولون وكذا لكن يعني المزامير تجدون فيها يعني توحيد وتجدون فيها ابتهالات ودعاء وعبادة لله عز وجل لله عز وجل أنشدوا للرب نشيدا جديدا فإنه صنع العجائب الخلاص بيمينه بذراعه القدوس كشف الرب خلاصه لعيون الأمم كشف بره ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل فرأت جميع اقاصي الأرض خلاصة الهنا اهتفوا للرب يا أهل الأرض جميعا اندفعوا بالعزف وبالتهليل وهكذا يعني توشيد الله عز وجل تمجيد الله سبحانه وتعالى تعظيم الله سبحانه وتعالى موجود كثيرا جدا في ثنايا المزامير ومن يقرأ المزامير يعني يجد فيها كثير جدا من, من الإيمانيات أما العهد الجديد العهد الجديد يا إخوان تقرأ العهد الجديد ما تحس بالخشوع ما تحس بالقدس بقدسية هذا الكلام ما تحس إلا قليل جدا من الأعداد في العهد الجديد التي يعني ممكن أن تعتقد أن هذه تشبه كلام يسوع المسيح أو أنها كلام من التنزيل لكن العهد الجديد في معظمه واضح جدا الصنعة واضح جدا ال, ال, ال, ال, ال, ال الروش البشرية واضح جدا فيه التأليف واضح فيه التكلف واضح فيه الشخصية العهد القديم هو التوراة واسفار الانبياء هذا يسمى العهد القديم، العهد الجديد، وهو الأناجيل، يعني إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، أعمال الرسل وهكذا. فيعني تجدون فيه الصنعة يا إخوان، تجدون فيه الرسائل الشخصية والكلام الشخصي والأراء الشخصية. وتجدون فيه التكلف ولا تكاد تحس فيه القدسية وأما موضوع التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله عز وجل فلا يكاد يظهر في العهد الجديد إلا قليلا جدا تصوروا يا إخوة كرام هل من المعقول أن يكون مثلا كلام الله مثل قول بولس أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي لافتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب بل كأنه في غباوه في غباوة في جسارة الافتخار هذه بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء هل هذا كلام الله؟ إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم إن كان أحد يأكلكم إن كان أحد يأخذكم إن كان أحد يرتفع إن كان أحد يضربكم على وجوهكم على سبيل الهوان إلى آخره يقول لكم أقول أنا, أنا أيضاً أجترق فيه أهم عبرانيون فأنا أيضاً أهم إسرائيليون فأنا أيضاً أهم نسل إبراهيم فأنا أيضاً أهم خدام المسيح أقولك مختل العقل كمختل العقل فانا افضل في الاتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر في الميتات مرارا كثيرة من اليهود خمس مرات قبيلت اربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثلاث مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من الأمم باخطار في المدينة باخطار في البرية باخطار في البحر باخطار من إخوة كذب هذا هل كلام الله؟ كلام الله؟ سلموا على بلدياتنا ايوه بالضبط هي كده هي كده سلموا على كل الجماعة سلموا على أكيلة سلموا على بريسكيلا سلم عليه كلهم شفتم؟ فإذن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام الله هذا الكلام كلام بشري يعني متدني جدا في درجة البلاغة حتى ولا في درجة التعبير فإذن إذا قارنت العهدين القديم والجديد، طبعا أقول إن العهد القديم فيه كثير من التوحيد لكن طبعا هل العهد القديم هو كلام الله لا لادوا فيه ونقصوا منه وألفوا وفي حتى العهد القديم تقرأ وتضحك. يعني يعني هل يا إخوة كرام معقول أنه مثلا الرب يكتب عن البرس ويكتب عن الأقرع ويكتب عن الشلاقة الشلاقة حتى الشلاقة يكتب عنها هذا كلام الرب طبعا لا هل معقول يا ناس إنه مثلا في العهد إنه مثلا الرب يكتب مثلا عن الأوقات يقسم الأوقات وفي الأوقات يتكلم عن الرقص ويتكلم عن المعانقة ويتكلم عن الانتصال عن المعانقة ويتكلم عن كل هذه الأشياء يعني في سفر الجامعة يا إخوة الكرام يعني لما يقول لك لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقته للولادة وقته وللموت وقته للغرص وقته ولقلع المغروس وقته للقتل وقته وللشفاء وقت للهدم وقته وللبناء وقته للبكاء وقته وللضحك وقته للنوش وقته وللرقص, و... وللرقص وقته لتفريق الحجارة وقته ولجمع الحجارة وقته للمعانقه وقته وللانفصال عن المعانقة وقته للكسب وقته وللخساره وقته للصيانة وقته وللطرح وقته للتنذيق وقته وللتخييط وقته للسكوت وقته وللتكلم وقته للحب وقته وللنجهضة وقته للحرب وقته وللصلح وقته ما رأيكم يا إخوان هل هذا كلام الله هل هذا كلام الله صدى الأخي الحبيب شيخ مونير بارك الله فيك لك اللاق شكر الله لك شيخنا الكريم على الإبانة والإضاحة واتحاف الموجودين بإجابة شاملة كافية ووافية شكر الله لك وجزاك ووفاك وكفاك اللهم آمين يا رب العالمين أرى الأستاذ هوليمان له سؤال ريت لو عاوز اللاقت يكتب لي واحد ريت لو عاوز اللاقت يكتب لي واحد الأستاذ هوليمان فضل لك اللاقت أخي الكريم شكرا لك أخي الحبيب الرب يباركك ويبارك خدمتكم جميعا على البرتوك واستغلكم الله أه لمجد أه اسمه الكريم على فكرة انا بس عايز اسأل سؤال عندما لا تجدوا انسان تتحورون معه في الغرفة بتعودوا بقى تفسروا في, في الانجيل بتعودوا تفسروا في الانجيل وبعدين تزعلوا لما الناس يفتحوا غرف ويقعدوا يفسروا في القران ويعرفوا ويعملوا في القرآن طب ما هو ما هو انتم بتعملوا زيهم اهو طيب مال بتزعلوا ليه لما الناس بتعمل حاجات زي كده يعني اذا كنتوا بتلاقوا واحد تتحاوروا معاه فتحاوروا ما لقيتوش يبقى بشرو بالاسلام وشرحوا الاسلام وفهموا الاسلام والناس اللي تخش الغرفه تتكلم وتسمع الاسلام لكن لما تلاقوا واحد عايز يتحور زيي انا كده دلوقتي جه يتحور يبقى بقى يتحور في التوراه ويتتحور في الانجيل وتتحور زي ما انت عايز انما هتقعد تفسر في التوراه والانجيل وتمزق في الكتاب المقدس هتبص تلاقيهم هما نفس الحكايه يعملوا يفتحوا غرف يمزقوا في القران ويشرحوا في القران ويشتموا في القرآن ويشتموا في المسلمين ويعملوا حاجات انتوا لا ترضوا لها ولا ترضوا كي تعمل فإذا شيئا لا ترضوه على أنفسكم ها؟ لا تفعلوه الآخرين الرب يبارككم ويوسع صدوركم ويجب عفواً أستاذ هولي اعتقد أن أنت ما أصبت السؤال وإحنا دلوقتي في محاضرة وكان المفروض أننا لما بدي لك المايك بدي لك المايك عشان تسأل سؤال نحن أضرأ بغرفتنا نحن أدرى بكل الحق الذي يقال فيها إن قبله من يبحث عن الحق بأقبله بنفس وسجية وعقل راجح وقلب متسع للحق لمعرفة الحق وليس للدوران حول الحق او الالتفاف عنه أو الانصراف بعيدا عنه فأنت لم تصب الهدف عموما بنسعد بوجودك معنا في أي وقت و. بيسعد إخوتنا الدعاء في هذه الغرفة بمحورتك في أي موضوع وإذا كان ليك أن أنت تحاور في أي موضوع أو تناظر في أي موضوع فمنهج الغرفة النية بتحدد رغبة الطرف الآخر ورغبة المتحاور أو اللي عنده الاستعداد أنه يتحاور معك وبتقام مناظرة بيعلن عنها بكل أدب وبكل احترام دون أن نوجه لك نصيحة نحن نعرف منهجنا نحن على الحق واثقون وبربنا جل وعلا الواحد الأحد موقنون وبنبينا صلى الله عليه وسلم متبعون وأعتقد أن يعني ليس من اللائق في عقب هذه المحاضرة أن تتوجه إلينا بنصائح أو أن تتوجه إلينا بوصف حالة فراها أنت في نفسك فعلى أي حال نحن نشكرك لتواجدك معنا ونفعل دوما بوجودك وإذا كان لك من رغبة في التناظر فنحن في هذه الغرفة نمتلك من الدعاه إلى الله على بصيرة بدليل وحجة وبرهان ما يمكننا من إقامة هذه المناظره في الوقت وفي الموضوع الذي تراه مناسبا إن شاء الله شكر الله لك يعني حضورك إلينا ونسعد دوما بوجودك انت وجميع الضيوف المحترمين